وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيخ عنها إلا هالك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 اتقوا الله ربكم واستعدوا ليوم لقاه خذوا العبرة من مرور الليالي والأيام ومن تصرم السنين والأعوام خذوا العبرة والعظة من رحيل الأحباب الكرام من الأقارب أو من الأبعذين إن في الآيات لعبرا وَإِنَّ فِي الْأَيَّامِ لَمُزْدَجَرًا وَالْعَبْدُ رَهْنُ مَصَائِبٍ لَا تَنْقَضِي فِي مَالِهِ أَوْ فِي أَهْلِهِ أَوْ فِي نَفْسِهِ فهكذا تلك الحياة الدنيا لا يسلم الإنسان فيها من حلول المصائب وما ينكِّذ العيش وما ينغِّص عليه نومة ولو قلبت عينك في بيوتات الناس يمينا وشمالا منذ تاريخ مضى وغبر الى الوقت الذي حضر لعلمت انه من بيت الا وعمته مصيبه وحلت به فاجعه وتلك الايام مداولها بين الناس وما تكون من مصيبة وما يقع من بلية إلا بتقدير رب الناس فالله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه إنه على كل شيء قدير وإن مرور الأيام وانقضاء الأعوام عام تل وعام فيه من العبر والمواعظ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وإن حلول المصائب في كل عام ونزول النكبات على الناس إن كان يحزن القلب ويعظم في النفس ويدمع العين ويئن العبد منه أن فعليه أن يعلم أن هكذا الحياة الدنيا فهي حياة متقلبة ودنيا متغيرة لا يقر لها قرار ولا يستقر لها حال خداعة فتانة ماكرة ساحرة غرارة بأهلها إن أظهرت حسنا فقد أضمرت سوءا وإن أبدت يوما فرحا فقد أخفت أياما كثيرة ترحا وحزنا وإذا كان العبد يتقلب في المصائب والأحزان والآلام والأشجان فعليه أن يستعين على تحمل ذلك وأن يتصرَّر على هذا البلاء وتلك الأحزان بعلمه أن هذا من طبع هذه الحياة وأن يعلم أن الدنيا فانية زائلة راحلة ليست باقية لأن الدنيا إلى الآخرة طريق وهي في الحقيقة.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 زخرفها وزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاه أمرنا ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فيا سبحان الله في هذه الآية الجامعة يبين رب العالمين. حقيقة هذه الحياة وسرعة زوالها ورحيلها واضمحلالها ويضرب المثل حتى لا ينخدع الناس بها يوما ولا يطمئن لها ساعة من ليل أو نهار فضرب رب العالمين مثل هذه الحياة بالماء الذي ينزل من السماء حتى إذا اختلط به نبات الأرض مما يأكل منه الناس وتأكل منه أنعامه فازدهر واخضر وأخذت الأرض زخرفها وزينتها وفرح بها أهلها لأنهم ظنوا أنهم تملكوها وقد حازوا فيها سبقا وجمعوا منها خيرا وحلوا وخضرا أتاها أمر الله بعد أن ظنوا أنهم قادرون على تملكها وبعد أن ظنوا أنهم قادرون على حيازتها بأيديهم أتاها أمر الله الذي لا يخفى عليه شيء ولا يستعد له الناس أبدا ولا يفطنون إلى خفاء تقدير الله أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كأن لم تكن شيئا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 أن ما أوتيه الناس من متاع هذه الحياة فإنما هو من زينتها الذاهبة ومن متاعها الزائل وأن عند الله هو خير وأبقى قال رب العالمين وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون وأخضى رب العالمين بأن كل وجه سواه إنما هو هالك وذاهب وراحل قال رب العالمين كل شيء هالك إلا وجهه فكل ما سوى الله هالك وذاهب وراحل قال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإلي ترجعون وقال رب العالمين فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وأخبر سبحانه أن هذه الحياة إنما هي لعب وله وزينة وتفاخر وأنها لا أمان لها ولا استقرار لأحوالها فلا يحزن المؤمن على رحيل خير منها ولا يتأسف على ذهاب زينتها من بين يديه لأن هذا هو طبعها وتلك هي حقيقتها وما الحياة الدنيا إلا لعيب وله ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون تأمل في كل هذه الآيات يكرر الله جل وعلا في نهايتها قائلا أفلا تعقلون أي أن من كان له عقل يتعقل به ويتأمل ويتدبر هذه الأمثال وتلك العبر لا يتعلق بهذه الحياة وإن ابتلي فيها بمصيبة أو وقعت له رزية فليعلم أن هذا من طبعها وذلك من حقيقتها فلا يتأسف على ما فاته من الخير فيها وإنما يتأسف على ذهاب أعوام تلو أعوام دون أن تبيد صحيفة أعماله ودون أن يزداد من العمل الصالح الذي ينتفع به بعد الرحيل عن هذه الحياة قال رب العالمين وما هذه الحياة الدنيا إلا لهون ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أي أن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية هي الحياة الأبدية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 وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وهذا مثرة آخر ضربه لنا رب العالمين في بيان حقيقة هذه الحياة وأنها خداعة وأنها ماكرة وأنها فاتنة فلا ينبغي لمؤمن عنده مسكة من عقل أو فهم أن ينخدع بها أبداً فقال رب العالمين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعيب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد هذه هي الحياة مثلها كمثل غيث غيث رآه الزراع كمثل غيث أعجب الكفار نباته والكفار هنا يقصد بالزراع أي إذا رأى الزراع هذا الغيث الذي في السماء فارحوا به واطمأنوا به لما يأتي به الغيث من الخير الذي تأكل بسببه أنفسهم وأنعامهم فلما ظنوه غيثا يأتي بالمطر والماء الذي يطعمه نفوسهم وتطعمه أنعامهم وتهنأ به مزارعهم قال رب العالمين ثم يهيج فتراهم مصفرا يصبح غبره تصبح ريحًا صرصراً عاتية تفسد عليهم حياتهم وتعمي أبصارهم ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان فلا هناك فليس هناك في الآخرة إلا النعيم وإلا العذاب الأليم وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما وملحية الدنيا إلا متاع الغرور وشمع رب العالمين معنى ذلك كله في آيةٍ واحدة مبيناً أنه لا يبقى على ظهرها أحد وأنه بد من الرحيل عن هذه الحياة والاستقرار في الدار الآخرة قال ربكم جل وعلا كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكما زهد ربنا جل وعلا عباده من هذه الحياة في آيات كثيرات ذكرنا بعضها كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فزهد أصحابه وزهد أتباعه زهدهم في هذه الحياة الدنيا ورغلهم في الدار الآخرة بفعله وقوله تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير رواه البخاري وقالت رضي الله تعالى عنها كما في البخاري أيضا ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر فيا لله العجب هذا سيد الأنبياء وهذا النبي المصطفى وهذا صفوة الله جل وعلا من خلفه ما أكل أكلتين يوما إلا إحداهما تمر وما شبع صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير وكانت رضي الله تعالى عنها تقول إن كنا لننظر إلى الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قال عروة بن الزبير ابن أسماء أخت عائشة يا خالة فما كان يُخِيْتُكُمْ قالت الْأَسْوَدَانِ التمر والماء في شهرين ثلاثة أهلة وما يأكل النبي صلى الله عليه وسلم إلا التمر والماء هو الناس المعاتيه اليوم يخرجون في الشوارع والطرقات يقلون جعنة ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها ويثورون على حكامهم ويفسدون في الأرض بحجة الحرية والعدالة الاجتماعية وأنهم يشتكون الأحوال من منكم يفعل ذلك ثلاثة أهلة ولم يقض في بيته نار هذا رسول الله ثلاثة أهلة في شهرين ليس له إلا الأسودان التمر والماء هذا قدوتكم هذا إمامكم هذا سيدكم فلما لا يقتدون به وهم يدعون الشرعية الفاجرة ألا قبح الله تلك الوجوه الخائنة قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه لو كان لي لو كان لي مثل أخذ ذهب ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا أرصده لدين، أي لو أن لي مثل أحد ذهبا من المال مثل جبل أحد ما يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمر عليه ثلاثة أيام وقد بقي عنده من هذا الجبل من الذهب شيء وإنما يتصدق به كله في سبيل الله إلا ما يبقيه من أجل خضائدين عليه لعظم حقوق الناس ولعظم شأن الدين ولذلك قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أبو هريرة أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية للحديث يقول ما شبع آل محمد من طعام ثلاثة أيام حتى قبض حتى قبض لم يشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام حتى قبر وماذاك إلا لأنهم لم يكونوا ينشغلون بجمع هذا المتاع وإنما كانوا يأخذون ما يكفيهم ويسد حاجتهم ويسكت جوع بطونهم فحسب لعلمهم أن الجمع لملء البطون ليس مهمتهم وليست برسالتهم فمهمتهم أعظم من ذلك أو أنهم كانوا يجدون ولكنهم كانوا يتصدقون ويؤثرون على أنفسهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه فدخل عليه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمسح جنبه أي من أثر هذا الحصير فقال عمر يا رسول الله لو أخذت فراشا أوثر من ذلك لو أخذت فراشا أوثر من ذلك أوثر من هذا حتى لا يؤثر في جنبيك وأنت أنت ومن أنت أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا كان جوابه وماذا كان قوله فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم قال مالي وللدنيا مالي وللدنيا ما متلي؟ ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها هكذا الحياة مثل المعيشة فيها ومثل البقاء فيها كمثل رجل في صحراء جرداء استظل تحت ظل الشجرة يستظل بظلها من لهيب الشمس وحرها ساعة من نهار ثم مضى في طريقه وسبيله فليست بدار إقامة وليست هي بوطن لنا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشه ليف من أدم يعني من جلد وحشه ليف هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين من يتنعمون وأين من يغيرون مراتبهم سنة بعد سنة وينامون على الوسائد الفاخرة الفخيمة وعلى المراتب الغالية الثمينة وعندهم بللا من الواحدة ثنتين وثلاث يتقلبون بجوانبهم عليها ليلا نهار ثم تراهم بعد ذلك يصرخون ويلهثون كلهة الكلاب في الشوارع والطرقات يقولون حرية حرية شرعية شرعية ويفتحون الباب لسفك دماء المسلمين من قبل أعدائهم اللئام في داخل الأمة وخارجها ألا شاهد تلك الوجوه ألا قبح الله تلك الوجوه وقبح الله وجوه شيوخ الفتنة والضلال الذين يتعاطفون ماهم ويبررون لهم ضلالهم ويبررون لهم ما وقعوا فيه اليوم من سفك دماء أبناء المسلمين تحت تأويلات فاسدة وتبريرات خائبة النبي صلى الله عليه وسلم زهد في الدنيا وحذر من الاغترار بها في قوله وفي عمله يقول مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وفي رواية مسلم عن أبي هريرة قال وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبلي أو تصدقت فأمضي هذا الذي يبقى وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال العينية الظاهرة لأصحابه كلما سنحت له الفرصة في ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق يوما فمر بجد صغير أسك ومعنى أسك أي أنه مقطوع الأذنين وكانت العرب ينظرون إلى الجذي الأسك على أنه لا قيمة له ولا وزن له ولا يشترونه بشيء لأنهم يرون أن ذلك عيبا فيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق يوما، فمر بجذي صغير الأذنين وهو ميت ليته حي بل ميت فأخذه بأذنه ثم قال أيكم يحب أن يكون له هذا بجرهم هذا الجذي الأسك الذي فيه عيب لو كان حيا ما قبلوا بل هو ميت قال انتفخ وبدأت رائحته فأخذه بأذنه ثم قال أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم فقالوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا والله يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لالدنيا أهون على الله من هذا عليكم رواه مسلم فوالله لالدنيا أهون على الله من هذا الجدي عليكم فأنتم لا تقبلونه حيا فكيف تقبلونه ميتا فهاتت الدنيا عند الله رب العالمين ولو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام لما رسخ هذا عند الصحابة وبين ذلك رب العالمين قبل في آيات بينات في كتابه أرسلهم بعد ذلك إلى أن الذي ينفع به إلى أن الذي ينتفع به العبد في هذه الحياة أن يستخدمها في بطاعة الله في الإقبال على الله جل وعلا في حديث عند ابن ماجه والترمذي وصحاح الشيخ الألباني عليه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير الله أكبر, الله أكبر الرسول صلى الله عليه وسلم يموت ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير اشتراها منه حتى يرد عليه الثمن هذا رسولكم وهذا إمامكم وهذا سيدكم فلماذا تتسخطون ولماذا بالدنيا تتعلقون ولماذا على زينتها الزائلة تتقاتلون وتتدابرون وتتخاصمون أفلا تعقلون إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قدم أبو أبيدة ابن جراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فبلغ ذلك الأنصار فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة الفجر وتعرضوا له كأنهم يقولون أعطنا أعطنا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء بلغكم أن أبا عبيدة قد جاء بمال من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله والنفس تميل إلى حب المال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين وهذا لم يسلم منه أحد لكن من جاهد وجاهد ولم يقع في الحرام ولم يجمع الأموال من حرام ولم يدفعها في الحرام هذا الذي نجح وهذا الذي نجا وهذا الذي سلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أظنكم قد سمعتم أن أبا ببيه قد جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا أهل الإسلام، اسمعوا يا أمة الإسلام، اسمعوا يا أتباع رسول الإسلام، حتى لا تقعوا في هذا الفخ الذي يضعه لكم أعداءكم. ومن يتمسحون بالدين كذبا وزورا قال فأبشروا هذا كلام سيدكم قال للأصحاب فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله فوالله ما الفقر أخشى عليكم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم نعم وهذا الذي وقع فالرسول لم يخشى علينا الفقر وإنما خشي علينا أن تبسط علينا الدنيا فيقع فيها التنافس ويقع فيها التهارج ويقع بسببها التقاتل حتى تهلك البلاد والعبادة فاتقوا الله يا عباد الله وعرفوا حقيقة هذه الحياة وتصبروا بحقيقتها وبزهابها وبزينتها الزائلة على ما وقى عليكم من المصائب والأحزان فتلك هي الحياة وتلك هي المعيشة فيها والعبد لا يأمن من الألم والحزن فيها دوما واستغفر الله رب العالمين من ذنوبكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين المتقين وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه على آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته على مسار على نهجه واستن بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الناس النبي صلى الله عليه وسلم لم يخشى علينا الفقر وإنما خشي علينا أن تفتح علينا بركات هذه الحياة فتهلكنا بزينتها وتخدعنا بزخرفها في حديث حديثها سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض قيل وما بركات الأرض قال زهرة الدنيا ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة فيا الله ويا سبحان الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن من الله عليه بالأموال في هذه الحياة فليأخذ المال بحقه ويضع المال في حقه فإن كان كذلك فهو الذي قد نجا وسيكون المال نعم المعونة له وسبيل في نجاته أما من أخذه بغير حقه وبغير حله ووضعه في غير حقه وفي غير حله كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون المال عليه شهيدا يوم القيامة والمؤمن إذا جعل الدنيا همه علق الله رب العالمين قلبه بها ولم يشبع منها حتى تكون الدنيا حسرة عليه أما من جعل الآخرة همه ولم يجعل الدنيا همه وفقه الله وأعانه في حديث معقل ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم تبارك وتعالى يا ابن آدم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا يا ابن آدم لا تباعد عني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا فاجئ إلى ربك واشتغل بطاعة مولاك يفتح الله عليك ما يكفيك ويغنيك وما يجعل هذا المال حجة لك تستعين به على طاعة ربك جل وعلا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمرا وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة وفي حدثة بمسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى ولما حضرت الوفاة أبا مالك الأشعري قال يا سامع الأشعريين أي لقبيلته يا سامع الأشعريين ليبلذ الشاهد منكم الغائب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حلوة الدنيا مرة الآخرة حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة فاتقو الله يا عباد الله واحذروا من التعلق بهذه الحياة واخذوا العبرة والعظة مما أجراه رب العالمين فيها من الحوادث والعبر ومن تحول أحوال الناس من فقر وغنى ومن غنا إلى فقر ومن فقر إلى غنى ومن حياة إلى موت ومن موت إلى حياة ومن ممالك تعمر وأخرى تدمر ومن دول تقوم وأخرى تزول ومن ممالك تشاد وأخرى تباد كل ذلك بتقدير من الله وما يقدره الله جل وعلا من هذا التقلب. إنما هو لبيان أن العقلاء لا يتعلقون بها سبحانه كل يوم هو في شأن يرفع أقواما ويضع آخرين يعز ذليلا ويذل عزيزا يغني فقيرا ويفقر غنيا يشفي سقيما ويسقم ذو عافية هكذا كل يوم هو في شأن سبحانه جل وعلا اخذ العبرة والجأ إلى ربك وعمل لآخرتك واستعد ليوم لقاء الله بالأعمال الصالحات ثم أكثر من الدعاء لذي العزة والجلال والإكرام أن يحفظ بلادنا مصر وأن يحفظ جيشنا في حربه على الخوارج المارق وأن يسجد رميته وأن يوفق قادته قادة وجنودا إلى أصغر جندي في جيش مصر العظيم الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله حاميا لحمى الوطن والدين وأن يقطع دابر الخوارج والمتعاطفين مع الخوارج والذين يدافعون عنهم عبر صفحاتهم ويبررون قتلهم ويتسترون اليوم كذبا وزورا وبهتانا وقد كشفوا قديما عن سوآتهم وقد افتضحوا وقد سجل رب العالمين عليهم ما كتبوه وعرف الناس والأخيار وأهل السنة ما أضمروه وما كتبوه وسيكون حجة عليهم في الحياة وبعد الممات فالجأوا إلى الله جل وعلا أن يحفظ ضماء جيشنا وأن يسدد سهمه في حربه على هؤلاء المارقين الذين يسشكون بما أبنائنا غدرا مما نعرفه عن علم ويقين ودعكم بعد ذلك من القنوات المأجورة الخائنة الفاجرة كقناة الحضيرة الخنزيرة الماكرة الذي تروج كذبا وزورا هنا وهناك لذا استخف بعقول السفهاء والسذج والمغدعين حتى يفقد الثقة بين الشعب النصري وبين ذيشه وماذا؟ إلا لأن تصل البلاد إلى ما وصلت إليه البلاد المجاورة في هذه الساعة المباركة تل الله رب العالمين أن يحفظ جيشنا اللهم احفظ جيش مصر اللهم احفظ جيش مصر اللهم احفظ جيش مصر واجعله غصة في حلوق حزبهين وشيوخ الفتنة ودعاة الضلالة والخوارج المارقين وفي حلوق حلفائهم ودعاتهم والمتسترين خلفهم صغارا وكبارا شبابا وشيوخا رجالا ونساء اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا أمننا واحفظ لنا مصرنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى خذ يا ربي من أصيته للبر والتقوى ووفق يا ربي لي واجعل عمله في رضاك اللهم احمه واحمي به واهديه واهدي به وأصلحه وأصلح به اللهم إن كان في علمك مهديا فزده هداية وبفيقا وإن كان في علمك غير ذلك فاهديه فاهديه فاهديه وأصلحه واجعله يا رب العالمين شوكة في حلوق أعداء الملة والدين اللهم تقبل قتل جنودنا في الشهداء اللهم تقبل قتل جنودنا في الشهداء وأربطي ربي على قلوب آبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وذويهم وأبنائهم يا حي يا قيوم يا رب جعل دماءهم لعنة على من اعتدى عليهم وعلى من غدر بهم وعلى من فرح بمقتلهم وعلى من شهد عباد يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لأخينا اللهم اغفر لأخينا اللهم اغفر لأخينا اللهم, اللهم تقبله عندك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعله من أهل الجنة وإذهم من النار ومن عذاب النار ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر اللهم اجعل مقام به من خير في ميزان الحسنات وارفع به عنه السيئات وارفع له به في الآخرة الدرجات وارزق أهله وذويه الصبر والعاقبة الحسنى يا بالجلال والإكرام واغفر لهم لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله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 إنه هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله سمع الله لمن حمده.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 أمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وَأَنْتُمْ أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجال قريب فأصدق فأصدق أكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله سمع الله لمن حمده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 السلام so عليكم